أنه يقول ثلاثة لا يقلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زاني أي رجل كبير السن يرتكب هذه الفاحشة كبيرة وهذه المصيبة وملك كذاب لأنه في وضع لا يجب أن يكذب مستكبر يعني روى عبد الله بن عامر أنه كان يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير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 وقسموا الكذب الى كذب ابيض وكذب ابيض وكذب ادوان. الكذب هو كذب الكذب عند الله كذب. يعني هذه ام عبد الله بن عامر يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أما انك لو لم تفعليه اي لو تعطيه كما وعدتي لكتبت عليك كذبا. هنا تكمن الكارثة. هنا تكمن يعني مشكلة كبيرة بالنسبة لنا جميعا. يجب ان نراعي لمسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو افاء الله علي نعمة. عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا ويحذر في حديث اخر ان العبد لا يطلب الكذبة لا تباعد الملك عنه مسيرة ميل من ندن ما جاء به والعيد بالله رب العالمين ويقول اهل العلم ان للذنوب رائحة لا تشمها الا الملائكة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 فانطلق حتى اتى امير المؤمنين عمر فقال انكم تحدثون اني اظم النساء هكذا قال ابن ابي عذرة الدؤلي واخلعهن هن فاسأل ابن الارقم فسأله عمر فاخبره بما حدث فارسل الى امرأة ابن ابي عذرة فجاءت هي وعمتها فقال انت التي تحدثين لزوجك انك تبغضينه او تبغضينه فقالت اني اول منتاب